كتاب القضاء المسألة الثانية واجبات القاضي هل تكلمنا في المسألة الأولى عن الشروط التي يجب توفرها في القاضي وما يستحب أن يكون في القاضي طيب اولا أو الواجب الأول التحاكم إلى شريعة الله عز وجل ورحمك الله وذلك لحديث عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قال رجل عارف الحق فقضى به فهو في الجن ورجل عارف الحق فلم يقضي به فهو في النار ورجل قضى لغير الحق او لم يعرف الحق فهو في النار ايضا رجل قضى للناس على جهل فهو في النار وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على وجوب قضاء القاضي بالحق والحق هي احكام الشريعة او احكام الله عز وجل لان الله تعالى قال في كتابه الكريم افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوخنون فوصف تعالى حكم غيره بالجاهلية وكذا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما فجعل الله سبحانه وتعالى التحاكم إلى شريعته من الإيمان وكل ما كان من الإيمان فهو واجب وقال تعالى في آية ثالثة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم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 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فجعل سبحانه وتعالى التحاكم إليه وإلى ما أنزل من الإيمان ومن علاماته. الصادقة وذكر ان مجرد ارادة التحاكم الى غيره انما هذا من الضلال المبين وكذا قال تعالى في كتابه الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وكذا قال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وكذا قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فقال في آية الكافرون وفي الأخرى الظالمون وفي ثالثة الفاشقون فعد التحاكم إلى غير ما أنزل كفرا وظلما وفسقا أنا لا أقول المتحاكم كافر تلك مسألة أخرى أنا أتكلم الآن عن ماذا؟ عن الفعل أنا أتكلم عن الفعل لا عن من؟ لا عن الشخص وأهل العلم يفرقون بين الحكم على ماذا؟ على الفعل والحكم على الشخص وأذكر لكم قصة واقعية عشتها بنفسه يوم أن سألت الدكتور صالحا العبود وهو مدير الجامعة الإسلامية عن الحد ما بين الكفر الأكبر والكفر الأصدر فقال لا يوجد ضابط وكل مسألة بحسبها كل مسألة بماذا بحسبها قلت أينفع القلب أن يكون ضابطا فمن فعل فكفره أصدر ومن اعتقد فكفره ماذا أكبر قال ينفع أحيانا لا لا دائما تمام وقول مسألة بحسبها ثم أمسك بيدي وكانه يريد ماذا التنبيه على أمر كما في الحديث أخذ رسول الله بماذا بمن كذي للتنبيه فقال سمه أصغر أو أكبر غير أن هذا لا علاقة له بالشخص يعني قل هذا الفعل أكبر أو أصغر الحكم على الشخص ماذا تلك مسألة ايه مسألة اخر تلك مسألة أخرى لابد فيها من ماذا من انتفاء الموانع وتحقق الشر هذا هو ضبط اهل العلم الكبار. فلا يصدنك عنه ما تسمع من اصحاب العاطفة الحماسية وما الاحكام الشرعية تقوم على عاطفة نعم كما حصل من ذلك العابد الذي مر عليه ماذا العاصي فقال بعاطفته لا يغفر الله له من كسرة ماذا ما يعصى الله عز وجل نعم فهل غفر الله له او عذره الله بعاطفته ام قال له اكنت بيع لمن اكنت علي قادرا فادخله النار بهذه الكلمة لانه بنى حكم الكفر هنا على ماذا على العاطفة هل بنوه على علم عاطفته أن هذا الرجل يعصى الله لأن ذواية تقول ماذا عابد وعاصي شوف لما قيل عاصي معنى ماذا أن الرجل مستغرق في ماذا لأن اسم الفاعل يفيد ماذا استغراق في المعصية استغرق في المعصية وكل ما يمر عليه يجد في ماذا في معصية فغار غار على حرومات الله التي ينتهك هذا العاصر ليل نهار فقال لا يغفر الله لك وفي رواية قال لا يدخلك الله الجنة والحكم على الناس بالكفر هو عين ما قال ذلك لي العابد لأنك لو حكمت على إنسان بالكفر معنى هذا أنه لا يدخل الجنة معنى هذا أنه ماذا لا يغفر الله له في عقيدتك أنت طبعا صحيح على ما يستحق من أحكام الدنيا أن يفرق بينه وبين امرأته وألا لا يصل عليه وألا لا يرس وأن لا يورس وإلى آخره شب العاطفة قال له لا يغفر الله لك فما قبلها الله منه ما قبل الله منه هذه العاطفة تمام والذين يتحدث عن ملايات السابقة أيضا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق عاطف ما أردنا بهذا إلا إحسانا وتوفيق أبعدنا شريعة الله وما أردنا إلا إحسانا وإيه وتوفيقاً. فما عزرهم الله في هذا يبا إذا الأحكام الشرية لا تنبني على الحماس ولا تنبني على العطف إنما تنبني على الكتاب والسن فانتبه فقال الله تعالى في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي أخرى الظالمون وفي ثالث الفاسقون قلت كما في حديثه السابق صلى الله عليه وسلم أنه أوجب النار لمن قضى بجهل فلم يعذر قضى بالنار لمن عرف الحق وجار في الحكم وقضى بالنار لمن عرف الحق وجار في الحكم بما دل على وجوب التحاكم الى شريعة الله عز وجل فرع اجتهاد القاضي اجتهاد القاضي ايه لسه احنا بكون فرع فرع من هذه المسألة اجتهاد القاضي ويشرع للقاضي الاجتهاد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو حديث عمر وابرهيا وفيه مشروعية اجتهاد القاضي إذا لم يجد إذا لم يجد في مصادر الأحكام حكما للحادثة التي بين يديه ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم الحاكم معنى حسن وهو أنه أهل للاجتهاد كما هو ظاهر من قوله الحاكم ولو وليسمى حاكما إلا إذا كان عنده من أدوات الاجتهاد ودلائل الاستنباط ما يصدق عليه هذا لأن الاجتهاد في أصله هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وارحمكم الله وارحمكم الله هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية طب اسمها طلبة العلم سأكتفي بهذا القدر هذا اليوم وأنا معتزر طبعا بتبعتي عن درس المغرب هذا اليوم وحقيقة يعني كنت لا اجي هذا اليوم ولكن ما اعلم من حرصي من حرصكم على الدرس والمحاضرة فجئت مع بالغ الجه فحسبنا طبعا ما يعني ما وقع من الدرس هذا اليوم وما ان شاء الله تبارك وتعالى الا باجر وخير وسواب وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى دروس منتظمة كما هي في موعدها وكذا الجمعة غدا بمسجد الهداية ولكن خطوة الجمعة بمسجد الهداية هنا ودرس الدعوة بعد العصر إن شاء الله تعالى كل الدروس في مكانها ولكن طبعا هذا على شرق يعني العافية، وألا تتأخر يعني صحتي، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الخير هو والعافية ولذلك والقادر عليه، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وزكر يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى تكون جاهزة معكم.